أحللهم يرشدون، أحلل لكم ليلة الصيام رافعة إلى نساءكم، هن لباس لكم وألتم لباس لهم، علم الله أنكم كنتم تختان أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالأَنْبَآءُ هُنَّ عَبْدَهُمَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروا من وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون